وأن يستغفروا ربكم ثم تغوا إليه يمدعكم متى عن حسن إلى أجر مسمى ويؤتِكُ الذي فضل فضله فأيَّ تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذاباً يومٍ كَبِيرٍ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 وأنه عليم بذات الصدور وما من ذات أبَتْهَا فِي الْأَرْضِ إلَّا إلَّا عَلَى اللَّهِ لِسْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ إلَيَّ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 ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه ثم نزعنا منه إنه لا يأوس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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ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 قل فأتوا بعشر شور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون هؤلاءك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَا كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامَهُ وَرَحْمَهُ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 أولائك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد ها اولئك الذين كذبوا على ربهم اولائك الذين كذبوا على ربهم ويقول الاشهاد ها اولئك الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين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 يُطَاعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أَجَرَ مَعْنَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ هُلَاءِكَ هُلَاءِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلٌ فَرِيقَيْنِ كَالْأَمَاءِ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ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 مثلنا وما نراك تتبعك إلا الذين هم أرادننا بادي الرأي وما نر لكم علينا من فضل بل نظنكم وما نر لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم يكونوا على بينة من الرّب وآتاني رحمة من عاده وآتاني رحمة من عاده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكم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 قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مطير حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور كلها قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقالا ركبوا فيها بسم الله مجرينا وقالا ركبوا فيها بسم الله مجرينا ومرسانا إن ربي الغفور الرحيم وهي تجري بكم في موج الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني ارك معنا ولاد نوح ابنه وكان في معز وكان في يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين قالت آوى إلى جبل إلى جبني أعصمني من الماء قالت آوى إلى جبني أعصمني من الماء قال لا أعصم من أمر اليوم من أمر الله, قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقينا يا أرض بنعماك يا سماء أقليه وَلَيْضَلَّ مَا وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَطَيِّلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَا لُحُ الرَّبَّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَتَأْحَكَمُ الْحَافِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل وير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعود بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا روحي بطب سلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم مما معك وأممن سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم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 بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن توليتم فما سألتكم فإن توليتم فقد أبلغتكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَقْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْنِ فُرَّبِ قَوْمًا وَيَرَكُمْ وَلَا تَضْرُرُنَهُ شَيْأً إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُعُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ والذين آمنوا معه برحمت منا ونجيناهم من عذاب ويل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيده وأتبعوا في غاد الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاكم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها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 قال يا قوم أرأيتم إكونت على بينة من رب وأتاني وأتاني <تصفيق> قال يا قوم إن على بينة من رب وأتاني وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن صيرت فما تزيدونني غير تفسير ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فدروا لا تاكل في ارض الله ولا تمسوا ما بسوء فان ياخذكم عذاب قريب فعقروا ذا فقالتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكتوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خز يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم يا إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم اتيهم عذاب غير مردود ولما جاء ارسلنا نطاسئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبر كانوا ومن قبر كانوا يعمدون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل روشيد؟ قالوا لقد علمتنا لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا نوط إن رسول ربك لي يصل إليك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 جعلنا عليها سافلة وانطرنا عليها حجارة وانطرنا عليها حجارة من سجين ما ضُمد وانطرنا عليها حجارة من سجين من ضود مسومة عاد ربك. وما هي من الله نبي بعيد وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم إعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقص المكياذ والميزان إني أراك بخير وإنني أخاف عليكم وإنني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكياذ والميزان بالقصط.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 قال يا قوم أرأيت أن كنت على بينة من الرّبي ورزقني, ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله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 ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول ولولا رهضك أرجمك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 وارتقبوا إني معكم رطيبا ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصطلحوا في ديارهم جاتمين كان لم يغنموا فيها ألا بعدا لمدين ألا بعيداً لمدين كما بعدت تمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدوم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لدن وأتبعوا في غاده لعنته يوم القيامة بسرفت المفقود ذلك من أمثال القرآن قصه عليك منها قائمة حصيدة وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم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 ناس وذانك يوم مشهود وذانك يوم مشهود وما نوخره الا لاجل معدود يوم ياتينا تكلم نفس الا باذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأمم الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم في جازفير لهم في جازفير وشهيق ففي النار لهم في جازفير وشهيق الذين في غمادات السماوات، غمادات السماوات، والارض إلا إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة.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 غير مجذوذ فلا تكفي منيه مما يعبدها هؤلاء فلا تكفي منيه مما يعبدها هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل وَإِنَّ لَنَا مُوَفًّى نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَاقُوصَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُنَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّ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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم, وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات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 وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٌ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَنِفِينَ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملا أن نجذن من الجنة من الجنة والناس أجمعين وكلن قص عليك من أمثال إرض لما نثبت به فأدك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 وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بظافر مما تعملون